الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم والدين بسم الله بك الأعلى in the party they call Oh.